وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه أكرم مثواه عساه أي فعلا أونتخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من التأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين